الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلدة ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وَيَشهَد عَذاَابَهُ مَا أطائِفَةُ مِنَ المُؤمننين الزَّان لا يَكحُ إِلَّا زانيةَةً أَ مُشِركَة وَزَّانهَةُ لا يَكِحَ إَِّا زَانٍ أَ مشِك وَحُرّمَ ذلكَِكَ على المُؤمننين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 لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحنته في الدنيا والآخرة لمسكم, لمسكم فيما أفض تُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اذْتَلَقْ قَوْلَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيْنًا وَتَحْسَبُونَهُ هَيْنًا وَهُوَ عند الله عظيم.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 يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات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 رِجَالُ اللَّاتِ التُّهِيمِ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ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 والذين كفروا اعمالهم كسرابٍ بقيعةٍ يحسبهم ظمأى ماءًا حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئًا حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئًا ووجد الله عنده فوفاه حسابه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 فترى الودق يخرج مِنْ خلاله وينزل من السماء مِنْ جبال فيها من برد فيصيب به فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنابرقه يذهب بالأبصار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 قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَسْتَغِفُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ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 قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون فليحذر الذين يخالفون عَن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض